فَقَدْ جَاءَكُمْ موسى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ تَخَلَّصُوا الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيَتَاتُكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعَجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بإسم ما يأمركم به إيمانكم إن